ربك يحييهم لا تظيهم يظي وانكم الادخال فيهم زلزليهم يا كتايه وامفضيهم صبحيهم يحييهم لا فيهم زلزليهم رسود الله سيروا واضربوا على مثال في قتال الكفر هيا وانزموا أهل الضلال استعيد المجد فينا فاز ما نظل التاريخ يشدو بطولات الرجال حطمي, حطمي قيد سير ذاق ألوان النكال لا, لا تصمي سبع عنهم مثل أشباه الرجال مثل أشباه حطمي, حطمي, حطمي, حطمي قيد سير ذاق ألوان سمع عنهم مثل أشباع الرجال هشع للأرض سعيرا تحت أقدام الحثان جلجل التكبير فيهم والسرج خلال النضال إن نصر الله فاصبري عند النزاع. ذكرينا بزمان زمان فيك أنك الجبال. في ذكرينا زمان ليس حلما ليس حلماً ليس طيفا من خيال. ذكرينا بزمان زمان فيك أنك الجبال. حلم حلم ليس طيفا من خيال ليس طيفا في سد نسال مسنا السيد وبلا, وبلا ومعاذ في سيف الله و لا كانوا شركاء واعز الله دنيا حكموا الدين في عيال جعلوا الحق دنانا وغداوا في نباء صوت الدين فيهم yekata ya, ya, ya munfudin <gülüyor>